وألف بين, وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم لو أنفقت ما في الأرض جئنا كل بما ذكر نمو على ان الله ألف إنه عزيز حسي